بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت وإذا الشار الطلانت وإذا النوحوش حوشة وإذا الشار الطلا وإذا النوحوش حوشة وإذا البحار سجرة وإذا النفوسزجد وإذا وإذا النفوسزجد وإذا المود سؤلة بإذا وإذا اللوود سؤلة بأد بالقلة وإذا الصحف نشرة وإذا السماءوكشط وإذا الصحف نشرة وإذا السم أوكشطة وإذا الجحيم صاعيرة وإيد الجَّة أظْفة. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وَسِيمٌ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم ذقوَة العيادَدِ العظُوش مكينٍ مطاعثَمَّ أأَمين ذقُوةِ العادَدِ العظْش وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ